من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلعفواً فيليكرم جاره الأول نعم ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه رواه البخاري من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فيليتق الخيراً أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فيليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فيليكرم ضيفه رواه البخاري من كان يؤمن يعني الإيمان الكامل من أراد أن يكمل إيمانه فليأتي بهذه الخصال وهذا كما قلنا في أحاديث سابقة فيها نفي الإيمان أو إنما المؤمنون يعني الإيمان الكامل كما مر علينا في بعض الأحاديث التي سبقت تكلمنا عن هذا من حسن الإسلام المرء في بعض الأحاديث التي مرت علينا في الشرح أو من المتلى أن المقصود ليس المقصود نفي الإيمان بالكلية عمن فقد هذه الخصال أو ارتكب تلك المخالفات التي فيها نفي الإيمان وإنما المقصود أن في النفي نفي الإيمان الكامل بالإيمان هو إيمان فيه ضعف إيمانه فيه ضعف من اقترف شيئا من المنهيات التي فيها نفي الإيمان أو ترك شيئا من الواجبات التي فيها تكميل الإيمان. فهذه منها لأن أهل السنة والجماعة يعرون أن الإيمان يزيد وينقص الإيمان يزيد وينقص وقد دلت على ذلك أدلة كثيرة أدلة كثيرة على أن الإيمان يزيد وينقص وهو قول أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج والمعتزلة والمرجئة وغيرهم ممن يرى أن الإيمان قطعة واحد لا يزيد ولا ينقص إما أن يبقى بالكامل حتى مع الجرائم كالمرجئة وإما أن يذهب بالكامل مع المخالفات كقول الخارج لكن أهل السنة يرون أن الإيمان يزيد وأن هذه الطاعات والعبادات والقربات تزيد من إيمان العبد وأن المخالفات تنقص من إيمانه ولا يضيع منه إيمانه إلا بالكفر أو الشرك أو الاستحلال أو غيرها يعني من الأمور التي تدرس في بابها لكن الشاهد أن الإيمان يزيد ويقص وبالتالي المؤمنون يتفاوتون في الإيمان المؤمنون يتفاوتون في الإيمان ليس جميعا على درجة واحدة من الإيمان وهذا بين وواضح فهذا الحديث فيه خصال ثلاثة من خصال الإيمان يكمل بها العبد الدينة ويكمل بها إيمانة أولها في قوله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذه مرتبة عظيمة قليل من الناس يربي نفسه عليه هذا ليس بالأمر السهل أقوله ليس بالأمر السهل أن يصل الإنسان إلى ضبط نفسه لهذا الحد أنه لا يقول إلا خيرا وهذا قليل في الناس وهذا يحتاج من العبد أن يراقب نفسه يراقب الفاظه ولذلك العلماء قسموا الكلام الشراح قسموا الكلام إلى خير واضح إلى خير وإلى شر بين فالأول كتلاوة القرآن والذكر والتسبيح ومع الناس يدخل فيه الأمر بالمعروف والنايع عن المنكر والنصيحة ويعني التوجيه الطيب كذلك الكلام الطيب الذي فيه تطيب الخاطر وتليين الكلام للوالدين وحسن الخطاب كل ذلك من الخير والشر بين كذلك الغيبة والنميمة والكذب والبذاء والفضالة ونحو ذلك والعقوق اللفظي ثم يعني من الكلام كلام ليس من ورائه خير ولا شر ليس من ورائه خير ولا شر وهذا كثير في الناس وهذا يجر إلى السيئات كثير من المواضيع والثلثرة التي تفتح قد تكون لورها خير ولا شر ثم تجر إلى الشر وتجر إلى ما مر علينا ذكره في شرح حديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه فيدخل نفسه فيما لا يعني وهذا يصبح من الشر البين لكن العبد الذي يضبط نفسه يختار سنف واحد وهو الخير الذي ظهرت وبانت مصلحته ونفعه فيتأدب بهذا الأدب وهذا يحتاج من العبد أن لا يتكلم إلا بكلام يعرف مصلحته ويعرف خيره من شره وهذا كما قلنا قليل في الناس أن يكون الإنسان قائلا للخير أو ساكت عما سوى الخير فليقل خيراً أو ليصمت، وفيه يعني إشارة إلى خطورة الكلام خطورة اللسان خطورة هذه الجارحة كما أنه يترتب على الخير من وراء هذه الجارحة هذا العضو اللسان، يترتب على الخير الفضل العظيم فأجلوا العبادات الأولية بعد الإقرار تلاوة القرآن وهو يكون بهذه العظلة هذه العظلة عظلة اللسان وانظر إلى بقية الأعمال تكون كذلك بهذه العظمة والله سبحانه يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيل وفي الحديث من يضمن لي ما بين لحييه من يضمن لي ما بين لحييه الحنك الحنك إحنا كيني اللحي ااا حنك لحييه إحنا كيني يعني لسان يقصد اللسان من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة وفي الحديث الذي سيأتينا وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم هل يكب الناس يعني يرميهم يكبهم في جهنم ما الذي يكب الناس في جهنم أكثر ما يدخل النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الفم والفرج سئل عن أكثر ما يدخل النار قال الفم والفرج أكثر الأشياء التي تورد إلى نار جهنم الله العافية فالعبد بحاجة إلى أن يراقب نفسه وأن يعني يراقب الفاضح وعلى الإنسان أن يدرس ما يقول قبل أن يقوله لا تتكلم بكلام تعتذر منه غدا لا تتكلم بكلام تعتذر منه لا تتكلم بكلام خطأ تحتاج إلى تظهر غلطان يعني وتحتاج إلى من أول كلام طيب أو اسقط والكلام طيب أو اسقط والله يقول لخير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، فهذه العذرة عذرة اللسان عذرة خطيرة وأثارها في الخير كبيرة كما أن أثارها في الشر كبيرة، فالإنسان عليه أن يكون حريصا على قوله وما يلفظ منه، والإنسان العاقل يعني دائما يعني يريد أن يرتقي بنفسه، دائما يريد أن يرتقي بنفسه، يعني ما سيبش الأمور هكذا وخلاص. نفس ما أنت عمس نفس ما أنت ولمس نفس ما أنت بكرة لا يتغير منك شيء دائما الإنسان العاقل يفتش عن عيوب نفسه عن ثغرات نفسه يسعى إلى الرقي الأخلاقي والديني في أي جانب من الجوانب في أي جانب وجانب اللسان من أهمها وأخطارها دائما فتش عن عيوبك كلما تقرأ آيات تتكلم عن صفات المؤمنين اعرض نفسك عليه وإذا جاءت الآيات أو الحديث طبعاً تتكلم عن صفات الكفار أو المنافقين اعرض نمسك عليه كلما جاء أبواب الخير انظر لنفسك ماذا عندك من نصيب فيها وإذا جاءت المحذورات انظر لنفسك أين أنت منها دائماً فتش عن نفسك دائماً تغير دائماً تغير لأن الإنسان لا يمكن أن يكون ثابتاً بل هو يتذبذب شعرت أم لا تشعر والإيمان يزيد وينقص شعرت أم لا تشعر فدائماً نسعى إلى الرقي ب ومن أبواب الرقي بالإيمان لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحرص على هذه القاعدة العظيمة وأن يجعلها نصب عيني وأن يعاتب نفسه على كل ما يقوله الأخير فيه فما بالك بكلام شر فما بالك بالكلام الذي يظهر أنه شر كالغيبة والنميمة والتحريج بين الناس ويعني كثير من الأمثل كذب فليكن الإنسان حريصا على أن يت... يربي نفسه على هذه القاعدة من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصبت الأمر الثاني من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. فليكرم جاره ومكانة الجار في الإسلام عظيمة مكانة الجار في الإسلام عظيمة ومهمة والأحاديث الوالدة في الجار كثيرة جداً وحق الجار حق معلوم معروف مع كثرة التقصير فيه من الناس والله المستعان حتى ظن النبي عليه الصلاة والسلام من كثرة ما وصل جبريل بالجار ظن أن الجار سيكون أحد الورث لما شعر النبي عليه الصلاة والسلام من قربه والتوساط به والحرص عليه حتى ظن أنه سيأخذ من مالك كحق له فقال مازال جبريل يوصين بالجار؟ حتى ظننت أنه سيورثه يعني سيجعل له نصيبا من الورث واحد من الورث يعني كاد الأمر أن يصل إلى هذا الحد وهذا لشدة العناية بالجار لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام من شدة العناية بالجار والجار العناية به معروفة كما قلنا معروفة ومشهورة وحتى قال عليه الصلاة والسلام ليس المؤمن الذي يبأ يبيت شبعان وجاره جائع إلى جنبه ليس المؤمن الذي يبيت شبعان وجاره جائع إلى جنبه بل كان منهم من يهتم بالجيران حتى من غير المسلمين لما في ذلك من الدعوة إلى الله وتعالى. كما كان عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنه إذا ذبح شائطاً قال أهديت من اليهودي كان يهدي له وهل دخلت هذه الأفواج من الأمم في الإسلام إلا بأخلاق المسلمين وبرعايتهم لهذه الحقوق العظيمة فهذا باب عظيم مع كثرة ما نرى من تقصير المسلمين في الجيران. هو مجرد الجفو مع الجيران، مجرد الجفو مع الجار أمر لا ينبغي أن يتحلى به المسلم. فما بالك بالأذية؟ فما بالك بالأذية؟ وبعض الجيران بينهم خصومة طويلة من سنوات. على الأولاد يتخاصمون، على السيارة يتخاصمون، على القمامات يتخاصمون، وعلى كل شيء يتخاصمون. ولا يريد أحد أن يتوقف. ليندر في هذه الآيات والأحاديث التي تتكلم عن الجار وعن حق الجار وعن مكان الجار وعن خطورة العدواني على الجار والله المستعان فقال عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فالأذية بالجران نقص خطير في الإيمان الأذية للجران نقص في إيمان العبد فالإيمان يزيد وينقص فقال عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جار وقال صلى الله عليه وسلم في الفقرة الأخيرة ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه فليكرم ضيفة والإسلام دين مروءة والأخلاق إسلام دين جاء بمكان من كما لما سأله هرقل عظيم الروم أبو سفيان قبل أن يسلم رضي الله عنه عدة أسئلة في حديث عظيم ليتكم تطلعون عليه في الصحيحين حديث فيه يعني عقل هرقل لولا يعني أن التوفيق حرم منه لكن كانت في أسئلة جميلة جداً والمجيب لذلك الوقت من أعداء, أعداء النبي على السلام وهو أبو سفيان قبل أن يصلم رضي الله عنه كان في ذلك الوقت في وقت إجابة إجل كان خصماً من قصوم النبي صلى الله عليه وسلم كان سيد قريش هو الذي أدار الحروب ضد النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يجيب وهو كافر، يجيب وهو كافر، فقال يعني هرقل بما أمركم قال يقول عبد الله ولا تزكوه به شيئا ويؤمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلح، يأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلح هذا أبو سفيان يقول هذا الكلام عند دعوة النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا والله أثنا على الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل وقد أمر الله بصلة الأرحام وصلة الجيران والإحسان إليهم وكذلك أمر بمكارم الأخلاق ورغب فيها وكان ينهى عن سفسافها فإسلام جاء بهذه الأخلاق العظيمة إياك أن تعتقد أن الأخلاق أمر هامش في الإسلام أو أمر ثانوي أمر بعدين لا الأخلاق أمر عظيم جدا في, باب في ديننا كما سيأتي في الأحاديث القادمة مكانة الأخلاق في الشريعة الإسلامية توازي مكانة قيام الليل وصيام النهار. إن العبد لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم النهار القائم الليلي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالأخلاق ليست أمرا هامشيا أو جانبيا أو بسيطا أو يعني بل هو في في ميزان الشريعة الإسلامية من أثقل ما يكون في ميزان الحسنات من أثقل ما يكون. من هذا الحديث الذي فيه الوصاية. بالإكرام للجيران والإكرام للضيف والإحسان إليهم وهذا من مكان من الأخلاق كما قلنا التي رغب فيها الإسلام والإنسان عليه تفضلا إلا أن هذه المعاملات عبادات لأن العبادة يدخل فيها كل ما أمر الله به ورسوله أمر إجاباً أو استحباب فتطبيق هذه الأحاديث عبادة إن الإنسان يتعبد الله بالإحسان إلى من أمر الله ورسوله بالإحسان إليه فالإنسان بإحسانه لوالديه وفي عباده لذلك يرجو أجرها وبرها وذخرها كذلك إذا أحسن ووصل أرحامه هو يرجو من ذلك الأجر لأنها عبادات كذلك التعامل بالإحسان مع الجيران وإكرام الضيف كل ذلك من العبادات كل ذلك عبادات لأنها طاعة لله تبارك تعالى وطاعة لرسوله والحديث رواه البخاري ومسلم هذا الحديث الخامس عشره الحديث السادس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب رواه البخاري ردد مرارا أن يعاوه يقول يا سلام أوصني اخرى يعني يقول لا تغضب ويقول يا رسول الله أوصني يردد يقول لا تغضب أن النبي سلام اقتصر على وسية واحدة بترك الغضب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب رواه البخاري ردده مرارا يعني ردد الطلب النصيحة هذه نصيحة عظيمة جدا ومن كان يتأمل في أحوال الناس ومشاكل الناس يرى خطورة الغضب وأثاره المدمرة على العلاقات. داخل البيت وخارج البيت يرى خطورة الغضب على الإنسان وكيف يودي الإنسان إلى آثار صيئة ونتائج خطيرة يرتكبها العبد من وراء الغضب الغضب هو انفلات تنفلت النفس من صاحبها ولا يستطيع كبحها والإنسان أقوى أقويا في مواجهته هو نفسه الإنسان أقوى الأقوى في مواجهته هو نفسه لذلك أقوى الناس من قدر على نفسه الآن تأتي بمجموعة من أصحاب العضلات إذا غلبت أقواهم فأنت قوي فأقوى من هؤلاء كلهم نفسك التي بين جنبك هذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام ليس الشديد بالسرعة السرعة المصارع يغلب في الناس مش هذا القوي هناك من, من هو أقوى من هؤلاء المصارعين أنت إذا استطعت عليهم فأنت أقوى أنت شديد فعلا من هو؟ قال الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب لأن الإنسان إذا غضبت نفسه فهي في أقوى درجات العضلات والاستعراض إذا استطعت على نفسك وهي في هذه القوة فأنت أقوى الأقوية في خلق الله تعالى. ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب الإنسان إذا غضب يرتكب العجائل ربما يطلق ربما يقتل الإنسان إذا يؤذي ربما يؤذي نفسه ربما في الغضب يكفر الإنسان بربه وهذه وقاعة ليست افتراضات بل وقاعة تسعين بالمئة ربما من حالات الطلاق في غضب حالات القتل في غضب دعني يعني من الملابسات الأخرى كالمخدرات وهذه السموم الأخرى لكن الغضب عنصر موجود في جميع المشاكل تقريبا في الطلاق وفي الضرب الشجاع وفي القتل وفي حتى كثير من الكفر بالله تبارك تعالى صلى الله العافية والسلام يصدر من الإنسان في حال الغضب إذا غضب الإنسان يعني فقد السيطرة على نفسه فمعالجة هذه النفس من أصعب ما يكون لذلك أعطيت لها الأهمية وأعطيت لها الأولوية وأعطيت لها القوة الكبرى كما قال ليس الشديد بالسرعة ليس الشديد بالسرعة ليس... الذي يتملك نفسه ويقدر على نفسه هذا هو الشديد فعلا وكأن هذا الرجل كما ذكر بعض الشراح كان معروفا بسرعة الغضب أو شدة الغضب لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعني اقتصر معه على هذه النصيحة اقتصر معه على هذه النصيحة وهي قوله عليه الصلاة والسلام لا تغضب، أنت الآن مشكلتك وكثير من الناس يقر على نفسه أنه عصل كثير من الناس يقر على نفسه أنه عصل لكن كما قلنا في الحديث السابق لا يبحث عن تطوير نفسه لا يشتغل بعلاج هذه المشكلة خلاص كأنه سلم أنه عصب ثم إذا جاء الموعد أو موقف الذي يدعو إلى العصبية لا يفكر باتخاذ أي إجراءات أو حلول مع قضية العصبية التي عنده وهذه آفة كثير من الناس أنهم كما هم ولا يسعون إلى تغيير شيء من أحوالهم والله سبحانه أثنى على من يمن يكذم غيضة كما أثناء عليه النبي عليه الصلاة والسلام في في جملة الأوصاف الطيبة ذكر الله في كتابه والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ يكذم غيضة يكذم غضبة يغلب نفسه لذلك يكرم التكريم العالي يوم القيامة كما في الحديث من كظم غيظه وهو يستطيع أن ينفذه يقدر يفعل ما يشاء. من كظم غيظه وهو قادر وهو يصديع أن ينفذه أو ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء رواه أبو داود انظر إلى هذه الكرامة العظيمة من وراء أن يضبط نفسه حتى يخيره من الحور العين ما شاء ويناديه الله على رؤوس الخلائق إكرام علىني شهادة تكريم عالية من أجل الشهادات في أصعب المواقف يرى الكرامة أمام الخلائق كله على رؤوس الخلائق نادى ليكرم هذه الكرامة فالإنسان عليه أن يسعى دائما إلى تفتيش عيوب نفسه ومعالجتها ومن هذه الآفة الخطيرة التي تلبس بها بعض الناس وهي آفة الغضب من علاجها الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم لأن الغضب من الشيطان والشيطان إذا غضب الإنسان جاء الشيطان على بين عينيه يخطره بالطلاق إن كان موضوع طلاق ويخطره بسبب الدين حتى يشعره أنه يعني كيف ما يقول نحن مش حيفش غلة إلا إذا سب الدين هذا يحصل من كثير من الناس إذا غضب لا يشعر أن هناك شيء يعني يعني يريح باله إلا أن يسب الدين هذا لأن الشيطان حاضر فيوقعه في هوة ثحيقة تود به نار جهنم إن لم يتدارك نفسه بالتوبة إذا جاء الغضب يجد أن الكلمة المناسبة التي يعني يراها قوية في هذا الوقف أن يسب الديل أو يسب رب العالمين نعوذ بالله من الخذلان والهلاك وهذا كما قلنا الشيطان يأتي في تلك اللحظة فالإنسان إلى غضب يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وقد حصل أن يعني تختصم صحابيان فشتد غضب أحدهما جدا بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام فقال النبي عليه الصلاة والسلام إني لأعلم لا كلمة لو قالها ذهب عنها ما يجد إني لاعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد كان يقول لتو يعدي منها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم السنة إذا غضب الإنسان يستعيد بالله من الشيطان الرجيم أيضا من يعني أن الإنسان يسكت إذا غضب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا غضب أحدكم فليسكت لا تتكلم إلزم الصمت وهذا أيضا درجة عالية إنسان يضبط نفسه إذا غضب حتى يمنحها من الكلام وما الذي يوقع البيوت في الطلاق إذا حصلت القصومة لا الولية بتسكت ولا الراجلية بيسكت فلا يوجد عاقل عند أحدهما يقول السكوت خير هذا يتفضل له متى بعد وقوع البلاء وهدوء المشكلة يراجع كل واحد منهم ما صدر منه فيرى أنه قال وقال وقال يندم على أنه قال، والذي تندم عليه اصكت عنه من الأول، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا غضب أحدكم فانصت، فإذا غضبت يا عبد الله وإذا غضبت يا أمة الله لا تواصل الكلام، هذا كلام للأزواج ولغير الأزواج في الشارع في العمل إذا غضبت لا تواصل الكلام، لا تعبر عما في خاطرك، ستقع في خطأ وستقع في زيادة شر، فتأدب بهذا الأدب النبوي إذا غضب أحدكم. فليسكت. أيضا من الأدب النبوي في الغضب أن يغير الإنسان هيئته كما في الحديث الذي رواه لمن في المسند وداود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع يغير هيئته إن كان سكن يقمع إن حتى ما يعني لم يهدأ يضطجع يتمدد هذه أيضا من الأداب النبوية التي يراعيها الإنسان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 وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته رواه مسلم عن أبي يعلى شداد بن أوصم رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إِنَّ الله كتب الْإِحْسَانَ على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته رواه مسلم الإسلام دين الاحسان في كل شيء كما قال في هذا الحديث عليه الصلاة والسلام كتب الإحسان على كل شيء والإحسان الذي هو مرتب مراتب الدين في كما في حديث جبريل ما الإسلام ما الإيمان ما الإحسان ذلك في معاملة الخالق هذا الإحسان آخر في معاملة الخلق ذاك إحسان في معاملة الخالق ولن يصل إليه من يسي يعني في معاملة الخلق لكن نقصد مقصود الحديث أنه في معاملة الخالق أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإن يراك هذا الحديث الإحسان لأن الإحسان يأتي بمعنى إحسان إلى الخلق كما يأتي الإحسان بمعنى اتقان الشيء إذا عندي إحسان أحسن عمله أحسن عمله يحبوا يعني إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه وهذا إحسان وكذلك في معاملة الخلق بالإحسان إليه وفي معاملة الخالق الذي هو أعلى درجات الدين أن تعبد الله كأنك ترى إلى خيرهم فإذن يأتينا الإحسان بمعنى الإتقاد والاتيان بكل شيء على وجهه كما ينبغي فعل كل شيء كما ينبغي والشيء لا يكون حسنا إلا بموافقة الشرع لا يكون شيء حسنا إلا بموافقة الشرع في معاملة الزوجة معاملة الأولاد معاملة الوالدين معاملة الأرحام معاملة الجيران معاملة اليتامى معاملة البيع والشراء معاملات البيع والشراء, معاملات البيع والشراء، الإيجار معاملة الناس عموما الإحسان فيها موافقة الشرع بالعدل والإحسان موافقة الشرع هذا هكذا هو الإحسان وفي يعني بقية الأمور في الصنعة موافقة الشرع تكون بالأمانة والضبط وترك الغش والتدريس وغيرها من الأمور فهكذا يكون الإحسان إتقاناً لما يصنع وموافقة للشرع فيما يتعامل به في كل الباب ثم الإحسان يتمادى في شريعتنا إلى الحيوان بل إلى قتل الحيوان بل إلى قتل الحيوان والإسلام سبق الدنيا كلها في هذا الباب باب الإحسان للحيوان الإسلام سبق العالم إلى كل خير في معاملة الحيوان فنحن أصحاب حديث في كل كبد رضبة أجر والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث كثيرة فيها الإحسان حتى للبهائم كما نهى أن تتخذ البهائم كراسي تتخذ البهائم كراسي لما تبي تحكي على الفرس ولا على البغل، على الحصان ولا على ما جالس الحصان جالس حصان ولا حمار أو تحدث انزل انزل لا يتحول إلى كرسي أو إلى منابر كفي بعض الأحاديث وقال عليه السلام والسلام كفى بالمرء إثما أن يحبس عما يملك قوته تجويع ودخلت النار امرأة في هر حبستها حتى ماتت ولما رأى النبي عليه الصلاة والسلام كان مع سبر في الصحابة يعني أخذ فراخ يطير اسمه حمرة أخذ فراخ طير اسمه الحمرة. فلما جاءنا بسالم راع الحمرة تضرب بجنحية على الأرض. فقال عليه السلام من فجع هذه بولدها انظر رفقه عليه السلام من فجع هذه بولدها رد ولدها إليها. وحديث كثيرة يعني في إحسان الإسلام حتى مع البعد. مشكلتنا نحن المسلمين نجهل ديننا، نجهل ديننا، ثم ننبهر بالغرب الكافر. وانظر ما عنده منظر عنده مرفق بالحيوان عندنا احسن لكن نحن جهلنا وخالفنا ثم انبهرنا بما عند غيرنا على أن ما عند غيرنا من معاملة الحيوان سخيف ومبالغ فيه معاملة الغرب للبهائم موضوع سخيف تجاوز حده صارت فنادق للكلاب وحمامات ومش عارف ايش اخرى مبالغ فيه جدا يعني غير يعني المخالفات الشرعية كالبيع والشراء لبعض الحيوانات التي لا يصح بيعها ولا شراؤها ولا اقتناؤها كالكلب إلى غير ذلك من الضوابط نحن عندنا ضوابط نحن لا نبالغ ولا يعني يعني نؤذيه دينه دينه إحسان دينه دينه إحسان حتى في معاملة هذه الحيوانات بل حتى في قتلها منها هذا الحديث الذي عندنا الذي فيه معاملة الحيوان حتى عند القتل. فقال عليه الصلاة والسلام ويعني إن الله كتب الإحسان على كل شيء نحن ذكرنا أن الإحسان في حديث صلى جبريل والإحسان في معاملة الخالق وهذا أعلى الإحسان وكله يندرج تحته ونذكر أن من معاني الإحسان الإتقان الإتيام بالشيء على وجهه كما رأى النبي عليه السلام رجلا لا يصلي صلاة جيدة فقال يا فلان ألا تحسن صلاتك؟ يا فلان ألا تحسن صلاتك؟ ألا ينظر المصلي إذا صلى كيف يصلي فإنما يصلي لنفسه والحديث في صحيح مسلم. يا فلان ألا, تحس ألا تتقن صلاتك وتأتي بها على وجه الشرع فالإحسان موافقة الشرع ومن الإحسان الأمر بالمعروف عن المنكر لأنه إحسان كما ذكرنا في معنى النصيحة اللغوي تنقيه. فإذا أمرت إخوانك المسلمين بالمعروف ونهيتهم عن المنكرات هذه تنقية للشوائب التي قد تعترى بعض المسلمين وهذه نصيحة وهذا إحسان هذا داخل في الإحسان بالمعنى العام وشريعتنا خصت بعض الناس بالإحسان كال والوالدين الأرحام والواردين بالواردين وجعلته يعني من الأمور الواجبات العظيمة وجعلت المخالفة فيها يعني العقوب من كبائر الذنوب وشددت في هذا الباب وجاء بالإحسان إلى الأرحام وجاء الإحسان إلى الجيران وجاء الإحسان إلى اليتامى وجاء الإحسان إلى النساء ووصى بهن النبي وسلم في خطبة الوداع ويعني أمثلة كثيرة تأصيلاً وتفريعاً على عناية الإسلام بالإحسان وأن هذا دين دين الإحسان والله تبارك جعل يحب المحسنين كما أخبر عن نفسه والله يحب المحسنين الآن ذكر الإحسان في إزهاق الأرواح هكذا هو ديننا عظيم حتى في إذا كالأرواح جاء بالإحسان فقال عليه الصلاة 이해 فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وهذا يدخل فيه حتى في القصص يدخل فيه حتى في القصص إذا قتل من يصحق القتل فيقتل بإحسان لا بتعذيب ولا بغيره وليس في ديننا تعذيب فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح هكذا نظرت فيه ويقف트 النارة على أنه مصدر للهيئة على أنه مصدر للهيئة. فالإحسان في الذبح بترك تعذيب الدواب، ترك تعذيب البهائم التي يراد ذبحها والرفق بها وترك جرها وتعذيبها وإرسال الصبيان عليها كما يفعل بعض الناس في العيد يرسلون الصبيان عليها يعبثون معها وتتعب قبل أن تذبح. هذا كله يتنافى مع الإحسان بالذبح. هذا كله يتنافى مع الإحسان وكذلك ذكروا من الإحسان إليها أن يكون الذبح ذبحاً حسنا، بقطع الحلقوم والودجين لذلك قال وليحد أحدكم شفرته الشفرة السكينة التي يذبح بها من الإحسان أن تكون الآلة حادة أن تكون الآلة حادة وليحد يسني يعني كما نقول نحن وليحد أحدكم شفرته لأن من إحسان إلى الدابة أن تكون الآلة التي يذبح بها آلة غير كلا، كلا يعني مش مصدونها كما قلنا، تكون آلة غير كلا، بل تكون آلة محددة أن تكون آلة محددة وليحد أحدكم سفرته حتى لا تتعذب الدابة من الذبح والذبح الذي يحاربه الغربيون ويرونه تعذيبا ووحشية سبحان الله الغربيون هؤلاء أمرهم عتيم كل البلاء في العالم من ورائهم. وكل الحروب في العالم من ورائهم والقتل من ورائهم والملايين ماتت في الحروب, في الحروب التي يعني فتحوها في الحرب العالمية الأولى والثانية وجرائم فظيعة تكبوها في العراق وفي يعني غير العراق ثم يأتون يعني في مواضيع يتظاهرون أنهم أصحاب رحمة وأن الإسلام وعشية وأن الإسلام وينطري المزعج حقا أنه ينطري على بعض ابناء المسلمين كثير من دعاويهم السخيفة هذه تنطري على بعض أسل... أبناء المسلمين منسوبين للإسلام من فيأتون إلى الذبح لذلك هم يمنعون الذبح الآن يمنعون الذبح يرون أن الضرب على الرأس بفاس هذا أريح يموت من روح أفضل من, من الذبح والذبح فيه فوائد عظيمة إذا كانت الآلة حادة ليس فيه تعذيب للحيوان لأن الجرح لا يتألم منه للحيوان لل... إذا جاء سريعا يخرج الدم فيتخدر الحيوان لذلك لا تجد الحيوان يتخبط يتخبط إذا ذبح. يخرج منه الدم ويتخدر الحيوان ويحرك نجليه وهذا يخلص الجسم من هذا الدم يخلص الجسم من هذا الدم المشكلة أنه تأتي تقارير الطبية من مختبراتهم ومن معاملهم على أهمية استخراج الدم من جسم الحيوانات التي يراد أكلها والإسلام جاء بهذه الأمور الحسنة والجميلة حتى لا يبقى الدم متراكما في داخله فالإسلام دينه إحسان في كل شيء فلا ينبغي أن تنطل علينا سريب الكفار ولا التي يدعون بها إلى أنفسهم وإلى ما هم عليه قال فإذا قتلتم فأحسنوا الغتلاف وإذا ذبحتم نعم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته قلنا معناها شفرته يعني السكين السكين الذي يذبح به يحده يعني يجعله حادا مسنون كما نقول نحن وليرح ذبيحته هذه آخر الجمل وليرح ذبيحته لا يعرضها للتعب ولا للجر ولا للضرب بل يعني يربطها ربدا رفيقا ويضجحها وللذبح أحكام في باب من أبواب الفقه في الشريعة الإسلامية أحكام للذبح كيف تكون السنة فيه وكيف يعني يستقبل بها القبلة ويذبحها يعني بشفرة حادة يريحها إلا غير ذلك من الأحكام التي يعني تدرس في باب الذبائح تدرس في باب الذبائح والحديث رواه مسلم في صحيح رواه مسلم في صحيح هذا الحديث السبعة عشر أعتقد نتوقف عند هذا الحديث ونترك الحديث الثامن عشر وما بعده للغد إن شاء الله تعالى نعم هذا يقول أليس سؤال من الدرس الماضي أليس في مسألة قتل المرتد فيه تنفير من الإسلام إذا عرف الكافر أنه إذا دخل الإسلام فلن يخرج وإلا قتل فيجد نفسه يدخل فيه لا يدخل فيه من الأساس لا لا يلزم من ذلك أن ذلك التنفير أولا نح نحن لا نقول للناس ادخلوا وإذا خرجتم سنقتلكم بل نحن نقول ادخل الناس إلى الإسلام ولا تخرج إذا دعي الناس للإسلام يدعون إلى النجاة يدعون إلى النجاة فالإسلام ليس فيه تنفير ليس فيه تنفير نحن ندعو الناس إلى النجاة بالإسلام وإلى السلامة من نار الجهنم وفي هذا الحد قتل المرتدد تخويف لمن تسول له نفسه وهذا انقاذ البشرية تخويف لمن تسول له نفسه بالخروج من الدين ونحن هذا يعني انقاذ لأنفس حتى لا تتساهل في هذه القضية وكل ذلك يراد به النجاة من عذاب جهنم، فليس في هذا التنفير، ولا يقال يعني لم يذكر أحد أنه يدعو الناس الإسلام ويقول أسلموا، لكن أسمع وركن سلمت ابن قتوك أب كان خرجت هذا ما لا يحس يدع الإنسان الإسلام، تظهر له محسن الإسلام، ويظهر له سماحة الإسلام، ويظهر له أن النجاة في الإسلام لا نجاة إلا بالإسلام، لا نجاة إلا بالإسلام، هذا يب ينبغي أن يقرر إذا دعير الله تعالى، وأن الإنسان من غير إسلام هالك، ما هو القضية ال أن يقتل في الدنيا الإنسان الأخطر أن يعرف أنه هالك إذا استمر على كفره وبعده عن الله والله أعلم ونكتفي بهذا القدر وصل اللهم وسلم على محمد وآله وصحبه جمعين سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك